ما موقع الأرض من الكون وما موقع الكعبة من الأرض وما فائدة التعبير القرآني السماوات والأرض وما بينهما رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمياً أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرات المشاهدين الكرام أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم انبيائه ورسله وأحيكم جميعا بتحيات الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وبعد ففي سياق حديثنا عن السماء في القرآن الكريم نتوقف عند آية قرآنية مبهرة جاءت في سورة مريم يقول فيها ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده والصبر لعبادته هل تعلم له سميا ومع جلال الدلالات الكثيرة لهذه الآية القرآنية العظيمة والقرآن كله عظيم نتوقف عند قول ربنا تبارك وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما ما معنى هذه البينية؟ جاءت الإشارة إلى البينية بين السماوات والأرض في عشرين آية قرآنية كريمة رب السماوات والأرض وما بينهما واحتر الناس ما معنى هذه البينية؟ وما دلالاتها؟ يفسر لنا ذلك آية قرآنية كريمة جاءت في سوره البقرة يقول فيها ربنا تبارك وتعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض، فعلمنا أن البينية الفاصلة بين السماوات والأرض هي طبقة السحاب أو طبقة السحاب جزء منها. يقول وتصريف الرياح والسحاب المسخري بين السماء والأرض. هنا فتح لنا ربنا تبارك وتعالى بهذه الآية الخرادية الكريمة فهما عظيما لذلالة البينية الفاصلة. للأرض عن السماوات نعلم أن الغلاف الغازي للأرض الذي تقدر كتلته بأكثر قليلا من خمسة آلاف مليون مليون طن هو خليط من مكونات الأرض ودخان السماء فالمادة في الكون تنتشر انتشارا كاملا المادة والطاقة ينتشران في الكون في كل مكان وفي كل زمان فمنذ اللحظة الأولى لخلق الكون خلق ربنا تبارك وتعالى المكان والزمان وملأهما بالمادة والطاقة فلا يوجد مكان بغير زمان ولا يوجد مكان وزمان بغير مادة وطاقة هذه الحقيقة تؤكد على أن بمجرد خلق الأرض كان يحيط بالأرض مادة السماء أو ما يعرف باسم المادة بين أجرام السماء هناك مواد فاصلة بين النجوم مواد فاصلة بين الكواكب مواد فاصلة بين الأقمار فالكون الذي نحيا فيه لا يعرف الفراغ نتيجة لذلك حينما دحى ربنا تبارك وتعالى الأرض أنزل عليها الحديد من السماء فانصهر في قلبها ومايز هذه الكومة من الرماد التي انفصلت من الشمس أو من جرم نتج عنه الشمس والأجموعة الشمسية أنزل ربنا تبارك وتعالى الحديد بعلمه وحكمته وقدرته هذا الحديد الذي وصل إلى الأرض تماما كما تصلنا كميات كبيرة من النيازك الحديدية في هذه الأيام اخترق كومة الرماد واستقر في قلبها فانصهر وصهر هذه الكومة من الرماد ومعيزها إلى سبع ارضين لب صلب داخلي أغلب الحديد والنيكل يليه لب سائل اغلب الحديد والنيكل ثم اربعة اوشحة متميزة تتناقص فيها نسبة الحديد من الداخل الى الخارج ثم الغلاف الصخري للارض هذه العملية التي مايز بها ربنا تبارك وتعالى ارضنا الابتدائية الى سبع ارضين كلها في ارضنا متمركزة حول مركز واحد حول هذه الكرة الهائلة من الحديد والنيكل في قلب الارض صاحب ذلك عملية تميز هذه انطلاق كميات هائلة من الغازات والأبخرة عبر فوهات البراكين كما نرى تماما ما الذي يحدث عندما يفور البركان في أيامنا هذه كميات هائلة من الغازات والأبخرة آه المصاحبة آه لكم من التراب البركاني الغبار انطلقت إلى صفحة السماء فاختلطت مادة الأرض بدخان السماء أو مادة الأرض بمادة السماء وأصبح الغلاف الغازي للأرض الذي لا يكاد يدرك بعد أكثر من عشرة ألاف كيلومتر من سطح البحر لتناقص ضغطه باستمرار مع الارتفاع وإن كنا نظن أنه يمتد لأكثر من ذلك أصبح شيئا مميزا ليس من الأرض كليا وليس من السماء كليا ومن هنا فتضح روعة التعبير القرآني بالتأكيد على هذه البينية الفاصلة للأرض عن السماء قال رب السماوات والأرض وما بينهما جاءت في عشرين آية قرآنية كريمة لم يكن أحد قبل العقود المتأخرة من الثاني العشرين يدرك شيئا عن التركيب الكيميائي للألاف الغازي للأرض ولا عن وجود المادة في صفحة السماء بل بالعكس كان الناس يتخيلون أن الكون من حولنا فراغ وتحدثوا عن فضاء الكوني والخلاء الكوني، وأن تناقص الضغط مع الارتفاع يؤدي باستمرار إلى الشعور بأن المادة تتلاشى بعد ارتفاع قليل من سطح الأرض تأكيد القرآن الكريم على وجود بينية فاصلة بين الأرض وسماوات لها دلالات علمية هائلة أولها هذه الحقيقة أن الغلاف الغازي للأرض ليس من مادة الأرض بالكامل وليس من مادة السماء بالكامل ولكنه امتزاج بين الغازات والأبخرة التي فجرها ربنا تبارك وتعالى من داخل الأرض عبر فورات البراكين وبين المادة التي تنتشر في صفحة السماء فلها خاصية مميزة هي التي جعلتها تعطي لنا النور الأبيض الجميل في وضح النهار هي التي جعلت هذا الغلاف الغازي صالحا لتنفس الإنسان والحيوان ولقيام النبات بعملية التمثيل الضوئي أعطت صفات كثيرة لجعل الأرض صالحة ومهيئة للحياة هذه الكثافة تحترق فيها أغلب الميازك تتحول إلى شهب أو يتناقص حجمها وكتلتها كثيرا حتى لا تضر بأهل الأرض الغلاف الغازي وقاية ربانية من الأشعار الكونية من الأشعار فوق المفسجية حماية للحياة على الأرض فهذه البينية لها هذه الدلالة الهامة هذه الإشارة أيضا لها دلالة عظيمة تدل على أن الأرض تتوسط السماوات وهي حقيقة ما كان أحد ولا يوجد أحد في العالم الآن يدعي أنه يستطيع البد ذلك وجدنا في التراث القديم وفي الحضارات القديمة إشارة إلى مركزية الأرض بالنسبة للسماوات ولكن تخيل الناس أن هذه الإشارة منطلقة من الإحساس بالذات شعور الإنسان بشيء من الأنانية وشيء من الإحساس بالذات فتخيل أنه في مركز الكون ولكن يبدو والله تعالى أعلم أن هذا من بقايا الحق القديم الذي أوحى به ربنا تبارك وتعالى إلى أعداد من الأنبياء والمرسلين الذين جاءوا قبل بعثة النبي الخاتم والرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم فحينما يقول رب العالمين رب السماوات والأرض وما بينهما هذه البينية على ضآلة حجم الأرض بالنسبة لضخامة أبعاد السماء لا يمكن أن تتم إلا إذا كانت الأرض في مركز الكون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 هو الخط الواصل بين طرفيه مرورا بمركزه فإذا انطبقت أقطار الأرض على ضآلتها مع أقطار السماوات على ضخامتها لا بد أن تكون الأرض في مركز الكون احفر الناس منذ القدم أين الأرضين السبع وتأكدنا أنها كلها في أرضنا انطلاقا من هذه الآيات القرآنية الكريمة وانطلاقا من هذه البينية التي تفصل السماوات عن الأرض وانطلاقا من قول ربنا تبارك وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن هذه الحقائق لا يمكن لعالم من علماء الفلك أن يصل إلى شيء منها لأننا لا نكاد نرى في صفحة السماء إلا جزءا يسيرا من سماء الدنيا ولولا أن الله تعالى قد أخبرنا بعلمه المحيط أنه قد خلق سبع سماوات طباقة وأنه جعل الأرضين مثلهن ومن الأرض مثلهم ما كان أمام الإنسان وسيلة لإدراك ذلك أبدا على الإطلاق ولننظر إلى هذه البينية ابتداء من الغلاف الغازي للأرض لو نظرنا إلى شكل الغلاف الغازي للأرض لادركنا أن هذا الغلاف الغازي يحيط بالأرض احاطه كاملة وأنه يتكون من عدة نطق متتالية اولها نطاق المناخ أو نطاق الرجع كما سماه الغربيون دون أن يعلموا أن القرآن الكريم قد وصف هذا النطاق بصفة الرجع فأقسم ربنا تبارك وتعالى وهو غني عن قسم بالسماء ذات الرجع نطاق الرجع يرتفع فوق مساوي سطح البحر بارتفاع لا يتعدى 14 إلى 18 كيلومتر يختلف من منطقة مناخية إلى أخرى عند القطبين لا يكاد يتعدى 7 كيلومترات فوق قطر استواء يصل إلى حوالي 16-17 كم فهو في المتوسط في حدود 14 إلى 15 كم فوقه مباشرة منطقة توقف تسمى نطاق الرجع المتوقف لأن تتغير طبيعة يقل الضغط تنخافض درجة الحرارة إلى نقص 60 درجة مائوية ثم يأتي بعد ذلك نطاق التطبق ونطاق التطبق يلي النطاق المناخ مباشرة ويوجد في قمته طبقة الأزون التي جعلها ربنا تبارك وتعالى حماية للأرض من الأشعة فوق المفسجية بعد ذلك النطاق المتوسط ثم يأتي, يأتي فوق النطاق المتوسط النطاق الحراري أو النطاق المتأين لأنه مشحون بالكهرباء وجعله ربنا تبارك وتعالى حماية للحياة على الأرض من الأشعة الكونية التي تتساقط علينا ببلايين الأعداد في كل لحظة فتردها هذه الشحنات الكهربية الموجودة في النطاق الحراري أو النطاق المتأين ونعرف ذلك كله باسم الغلاف أو الجزء السفلي من الغلاف الغازي للأرض بعد ذلك يأتي نطاق المغناطسية أو المغنيتوسفير والنطاق الخارجي أو الأكسوسفير الذي يمتد إلى عشرة آلاف كيلومتر وإن كان نعتقد أنه مستبر بعد ذلك ولكن أجهزة الإنسان لا تستطيع إدراكه أو متابعته. نرى في شكل آخر تركيب هذا الغلاف الغازي نرى في أعلى صورة الأكسوسفير النطاق الخارجي ثم نرى بعد ذلك النطاق الحراري اللون الأصفر هذا الثيرموسفير أو الآيونوسفير هذا هو النطاق المتأين الذي يرد إلينا موجات الراديو موجات البث الاذاعي والتلفازي والاتصالي ولولا هذه الخاصية يعني ما استطاع الإنسان أن يبث بثا إذاعيا أو تلفازيا ونرى دونه النطاق أو طبقة الأوزون في قمة النطاق المتطبق ثم نرى النطاق المتوسط ثم نرى نطاق الرجع يحيط بالكرة الأرضية احاطه كامله كاملة هذا هو الذي أشار إليه ربنا تبارك وتعالى في عشرين آية قرآنية كريمة بالبينية الفاصلة بين سماعة والأرض وهي حقيقة لم يكن لأحد من الخلق المام بها أو إدراك لها قبل العقود المتأخرة من القرن العشرين نرى الأرض محاطة أي حاطة كاملة بغلافها الغازي وكتلة الأرض تقدر بستة آلاف مليون مليون مليون طن والغلاف الغازي المحيط بها تقدر كتلته بأكثر قليلاً من خمسة ألاف مليون مليون طن وأن هذا الرلاف الغازي تتكدس مادته في النطاق الرجع حوالي 66% من ماده تتكدس في نطاق الرجع ولذلك يعطينا هذا النطاق هذا النور الأبيض الجميل الذي يمتعنا به ربنا تبارك وتعالى في وضح النهار لمسافة لا تتعدى المائة كيلومتر لما يتركز في هذا النطاق من هباءات الغبار ومن قطرات البخار ومن كثافة جزيئات الهواء التي ترقب التدريج مع الارتفاع ونرى في هذا النطاق كيف أن درجة الحرارة تنخفض مع الارتفاع وهذه لحكمة بالغة يعني أرادها ربنا تبارك وتعالى تنخفض من متوسط 20 درجة موية على سطح الأرض إلى ناقص 60 درجة موية في خط الاستواء وهذا التناقص له حكمة بالغة لأنه لولا هذا التناقص ما عاد إلينا بخار الماء المندفع من فوهات البركين أبدا ولا من سطح الأرض أبدا لأن البخار يتصاعد فيجد أن الله تعالى قد هيأ له هذه الطبقة الباردة التي يتكثف عندها ويعود إلى الأرض مطنا ثم ترتفع الحرارة ثم تتوقف تثبت قليلا ثم بعد تتناقص مرة أخرى ثم ترتفع حتى تتعدى لخمسمائة درجة مائوية وتظل في الارتفاع حتى تصل إلى ألف وخمسمائة ألفين درجة حتى تصل إلى سطح الشمس حيث درجة حرارة سطح الشمس ستة ألاف درجة مائوية ودرجة حرارة أرسعة اللهب الممثقة منها تطرح بين المليون واثمين مليون درجة مائوية نرى بعد ذلك صورة أيضا لهذا الغلاف الغازي الذي جعله ربنا تبارك وتعالى حماية للأرض ونرى تغير او تردد الحراره الحرافية انخفاض مستمر حتى قمة نطاق الرجع ثم ارتفاع ثم انخفاض مرة أخرى ثم ارتفاع باستمرار حتى تصل إلى سطح الشمس بعد ذلك نرى أيضا ظواهر كونية كثيرة يحدثها لنا ربنا تبارك وتعالى في هذا الغلاف الغازي الذي يصفه بالبينية الفاصلة بين السماء والأرض فنرى في أعلى الصورة اضواء الفجر القطبي التي يعني أبقاها لنا ربنا تبارك وتعالى دلاله على رحمته بنا ان حجب الأرض من هذه الأضواء قبل خلق الحياة حتى يتبادل الليل والنهار على سطح الأرض فقد كانت الأرض تضاء ليلا بظاهرة الفجر القطبي التي كانت تعم الأرض بالكامل وتضاء نهارا بأشعة الشمس نرى أيضا صورة للشهب والنيازك التي ترجم بها الأرض بطريقة مستمرة فتحتك بهذا الغلاف الغازي خاصة بأجزاء السفلة فتصل إلى سطح الأرض بأحجام وبأوزان لا تضر بالحياة على سطح الأرض ونرى يعني برضو تغير سمك هذه الطبقات بتغير نشاط الشمس يعني كلما زاد نشاط الشمس تمددت هذه الطبقات كثيرا وكلما رجعت الشمس إلى حالتها العادية كلما انكمشت هذه الطبقات ونرى بعدها أيضا في صور أخرى عديدة لهذا التباين نرى في, يعني في الخط الأحمر هذا يعني كيف يتغير تركيب هذه النطق مع ازدياد النشاط الشمسي ونرى في الخط الأصفر يعني حالة الشمس العادية ونرى الانخفاض في درجة الحرارة والانخفاض في الضغط بالارتفاع في الغلاف الغازي للأرض صورة البعدها نرى أيضا بعض الظواهر الكونية التي تتم في هذه النطق البينية الفاصلة بين السماء والأرض نرى في أعلاها الموجات آه الراديوية التي تصلنا من نطاق النطاق المتأين ونرى أسفل منها اللون الأخضر الجميل هذا إشارة إلى ألوان الفجر القطبي ونرى طبعا خطوط الزرقاء من أعلى إلى أسفل أجزاء من أحزمة الإشعاع التي جعلها ربنا تبارك وتعالى حماية للحياة على الأرض وفي أسفل الصورة نرى رقة طبقة النهار التي لا يكاد سمكها يتعدى 100 كيلو نرى أيضا من صفات هذه ال هذا النطاق الذي يفصل الأرض عن السماوات نرى هذه النطاق من أسفل إلى أعلى نطاق الرجع الذي لا يكاد يتعدى سمكه 15 كيلومتر ثم نطاق توقف ثم بعد ذلك نرى نطاق التطبق ونرى في قمته طبقة الأوزون طبقة البرتقالية هذه ثم نرى فوق ذلك النطاق المتوسط وفي أعلى الصورة نرى النطاق الحراري أو النطاق المتأين نرى كذلك هذه البينية الجميلة نرى شكل آه لمجرتنا آه سكه التبانة أو ضرب اللبانه أو الطريق اللبني ونرى مجموعتنا الشمسية عند أحد أطراف هذه المجرة يفصلها عن مركز المجرة مسافة تقدر بـ 30 30 ألف سنة ضوئية وعن أقرب أطرافها حوالي 20 ألف سنة ضوئية ونرى أن كيف يرسم العلماء الكون بهذا الشكل الكروي التي يؤكد لنا على حقيقة كروية الكون وربنا يؤكد على هذه الحقيقة بالإشارة إلى التطابق الذي فهمه بعض في على أنه تطابق أفقي ولكنه هو تمركز يعني تطابق حول مركز واحد بمعنى أن تغلف السماء الخارجية السماء الداخلية ولا يمكن لأحد من البشر أن يتأكد من ذلك لأننا لا نرى إلا جزءا يسيرا جدا من الكون هذه المسافات مليئة بالمواد المواد بين النجوم المواد بين الكواكب المواد بين الأقمار وما تتبعه من كواكب فالكون مليء بالمادة ولكن أكد لنا ربنا تبارك وتعالى على بينية فاصلة بين الأرض والسماوات فقال عز قال رب السماوات والأرض وما بينهما نرى في شكل الذي يليه هذه الصورة يعني مجرتنا سكتة التبانة أو ضرب اللبانة أو الطريق اللبني ولها قرص في الوسط وهي مجرة حلزونية لها أذرع طويلة ونرى مجموعتنا الشمسية آه في آه على بعد يعني 26 ألف إلى 30 ألف سنة ضوئية من مركزها وعلى بعد حوالي 20 ألف سنة ضوئية من أحد أطرافها ونرى الأرض في هذا الموقع الذي لا يستطيع أحد أن يحدد مكانه بالنسبة للكون ولكن ربنا تبارك وتعالى يؤكد لنا في آيات قرآنية كثيرة على أن الأرض في مركز الكون وبما أننا لا نرى إلا جزءا يسيرا جدا من هذا الكون لا نستطيع أن نحكم على ذلك أبدا إلا من هذه الإشارات القرآنية الكريمة ومن بعض أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم التي سنعرض عليها حالا إن شاء الله تعالى نرى في الصورة التالية مجرات ناسكة التبانة أو ضرب اللبانة وإحدى المجرات القريبة منها وطبعا كما تنتشر المادة في داخل كل مجرة بكثافات معينة تنتشر في المسافة بين المجرات ولكنها بكثافة أقل بكثير ونرى المسافة الفاصلة بين مجرتنا سكتة التبانة أو ضرب اللبانة أو الطريق اللبني وبين مجرة أندروميدا في أعلى الصورة تقدر بحوالي 2.5 مليون سنة ضوئية وسنة ضوئية 9.5 مليون, مليون كم تقريبا هذه الحقائق التي لم يصل إليها علم الإنسان إلا مؤخرا تؤكد لنا على انتشار المادة في الكون وأنه لا يوجد في هذا الكون فراغ على الاطلاق المادة تنتشر في كل من المكان والزمان ولكن ميز ربنا تبارك وتعالى المادة الفاصلة بين الأرض والسماوات لأنها خليط من عناصر الأرض وخليط من عناصر المادة الفاصلة بين أجرام السماء فأعطاها هذا التميز وأكد بهذه الإشارة على مركزية الأرض من الكون وهي حقيقة لا يصطيع العلم يثبتها كما أكد على مركزية أو على تمركز الأرضين السبع كلها في أرضنا فقد احترع العلماء منذ زمن طويل أين هذه الأرضين السبع ووضعت افتراضات كثيرة حينما كان عدد الكواكب مجموعتنا الشمسية سبعة قيل هي كواكب مجموعة الشمسية أصبحوا التسعة ثم أصبحوا أحد عشر كوكبا فقيل لعلها سبعة كواكب في مجرتنا لكل كوكب منها علاقة بنجمه كعلاقة أرضنا بشمسها فتضح أن بمجرتنا أكثر من مليون مليون نجم أين نضع هذه الأرضين قيل أيضا لعلها سبع أرضين في كل مجرة أرضها واتضح أن الجزء المدرك من الكون يضم أكثر من مائتي ألف مليون مجرة إلى ثلاثمائة ألف مليون مجرة أين نضع هذه الأرضين سبع؟ قال بعض المفسرين لعلها سبع أرضين في كل سماء أرضها وهذا يتنافى مع الجزم القرآني بأن النجوم هي زينة السماء الدنيا فقط وباقي السماوات لزينتها مغيرة النجوم. ولا يمكن أن نجد أرضا بغير نجم هذه الحقائق أكدت لنا على مركزية الأرض مع الكون أن الأرضين السابعة كلها في أرضنا أن الغلاف الغازي للأرض خليط ما بين مادة الأرض ومادة السماء ويروي لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم في أحديث كثيرة أن الحرم المكي الشريف يتوسط الأرض ويتوسط الارضين السبع والسماوات السبع وانه تحت البيت المعمور مباشرة. فيقول صلى الله عليه وسلم ان الحرم حرم مناء من السماوات السبع والارضين السبع ومناء يعني بمحاذاه على قصد باتجاه ويقول صلى الله عليه وسلم يسال في جمع من الصحابه اتذرونا من البيت المعمور فيقول الصحابه عليهم رضوان الله الله ورسوله اعلم فيقول الله عليه وسلم هو بيت في السماء السابعة على حيال الكعبة تماما حتى لو خر لخر فوقها يدخله في كل يوم سبعون ألف ملك فإذا خرج آخرهم لا يعودون هذه الحقائق تؤكد لنا على مركزية الأرض من الكون ومركزية الكعبة المشرفة من الأرض يؤكد ذلك أيضا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم كانت الكعبة خشعة على الماء فدحيت منها الأرض والعلم يؤكد لنا على أن أرضنا بدأت بمحيط غامر في مرحلة من تاريخها الطويل وأن هذا المحيط الغامر فجر ربنا تبارك على قاعه بثوره بركانية فأول جزيرة بركانية برزت فوق سطح الماء كانت أرض مكة المكرمة ويأتي أحد العلماء المسلمين البارزين في عصرنا سيد دكوري حسين عليه رحمة الله يؤكد مركزية الكعبة المشرفة بالنسبة لليابسة وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحرم حرم مناء من السماوات السبع والارضين السبعة فالكعبة المشرفه في مركز الأرض الأولى ودونها ست أرضين وحولها سبع سماوات وهي تحت البيت المعمور والبيت المعمور في السماء السابعة كما أخبرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ونرى في القطاع المدرك لنا من الكود يعني ضخامة عدد المجرات يعني هناك ما يسمى بالجدار العظيم الدائرة الحمراء حول هذه النجوم جدار حصى فيه العلماء كما هائلا من الحشود النجمية تبني ما يسمى بالجدار العظيم الذي يقدر طوله ب وخمسين مليون سنة ضوئية وعرضه بحوالي مائتي مليون سنة ضوئية وسمكه بحوالي عشرين مليون سنة ضوئية ليشير إلى عظمه هذا الكون وضخامة هذا البناء ويؤكد على أن ما يراه الإنسان من صفحة هذا الكون العظيم عبارة عن يعني شريحة صغيرة من السماء الدنيا لا ندري بقية أبعادها ولكنها تعكس عظمة الخالق العظيم الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته وأنزل في محكم كتابه من قبل 1400 سنة قوله العزيز رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده والصبر لعبادته وتأتي هذه البينية علما فوق علم البشر لا يستطيع الإنسان أن يدركه بحواسه المحدودة ولا بقدراته المحدودة ولا يمكن للعقل أن يتخيل مصدرا لهذا العلم غير الله الخالق لأن هذا القرآن العظيم قد أوحي به إلى نبي أمي صلى الله عليه وسلم بعث في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين ما كان أحد في مجتمعه يضطره إلى الخوض في قضية غيبية كهذه لولا أن الله تعالى قد علمه من علمه المحيط بهذه الحقيقة الكونية فأشار إليها صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة وجاءت هذه الآيات التي تتحدث عن البينية الفاصلة بين السمات والأرض لتؤكد على حقيقة كونية لا يمكن للإنسان أن يصل إليها على الإطلاق هذه الومضات النورانية المبهرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما يشهد للقرآن العظيم بأنه كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله وحفظه بعهده في نفس لغة وحية اللغة العربية حفظه على مدى 14 قرنا أو يزيد كلمة كلمة وحرفا حرفا وتعهد بحفظه حتى قيام الساعة ليبقى هذا الكتاب العزيز شاهدا على البشرية أجمعها شاهدا بصدق نبوة النبي الخاتم والرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم وشاهدا لهذا الكتاب العزيز بصفاء الربانية التي تتراءى في كل كلمة من كلماته وفي كل آية من آياته وفي كل حقيقة جاءت به وإلى لقاء قادم إن شاء الله أستبدعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرى أيضا علاقة مجراتنا بمجرات أخرى مجاورة نرى وضع مجموعتنا الشمسية في مجراتنا كما أشرت هي تبعد عن قرص المجرة بين 26 ألف إلى 30 ألف سنة ضوئية وعن أقرب اطرافها حوالي 20 ألف سنة ضوئية وكما أشرت مجرتنا عبارة عن خرص قطره 100 ألف سنة ضوئية وسمكه عشر ذلك ويبدو أن هذه العلاقة متطردة فنرى أن التجامع المجري نجد أن سمك التجامع المجري عشر قطر التجامع المجري وهكذا مهما تزايدنا في ضخامة الوحدات السماوية المختلفة من المجرة إلى تجمع المجري إلى التجمع المحلي إلى تجمع المجري الأعظم إلى تجمع المحلي الأعظم وهكذا إلى حتى نصل إلى مركز الكون لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى والطارق وما